محمدٍ وعلى علي محمد. وتبطلها؟ قال عليه السلام وتبطل تورية أصلها الإمام بموته. سواء موته ولا بطلت ولايته. يعني إذا بطلت ولايته بأيّ. ما تداركت؟ أذن لو والله واحد. والوالي والله واحد والله والله لم ترى لم ترى ولم تدرك ما كنا ولم بقي الوسط أو الوسائل لو بقيت ما لها حكم إذا مات هو خلاص كلها ولا عيب ادك يعني ادولها انت واحد ثلاثه وخلاص i dag, já, jí ولا <سزان> ما يجوز العظيم تبع كل الله كل كل من كان والي لفلان توليتها على عمله الله يغير يغيروا كل هيك دابسر ولا ولاه امير المؤمنين عندما اتولى يلا المؤمنين مات ولا مبلع عزله الولاه هذهم السول السول والله اكبه ما كلما حل السب هذا شيء جديد كل تبع كل عيلته تابعه لا, لا العكس الله للعكس إذا ماتوا مثلا الوصاية ماتا إيه ماسكوا الولاة مثلا إذا مات الوزير هذي عد بعدها عدم ذابتي هذي بعد الوزير يجي بدال وزير لا لا مات الوزير وبدوله مثلا على المحافظات ناس فإذا هذي على المحافظات عدم على ولايات لأن الإمام لا لان عدل امام باقي محل الوزير يا ابو احمد ها انت حاجتك حل تكون انت سر دنا بناء عليه يبعدوا <تصفيق> ما ولا قلنا بدنا عليها انهم يبعدوا كل واحد كل واحد هذا الشيء <تصفيق> لا ما يبني بناء انتهت كل شيء لا انتهت انت خلاص انتهت كل شيء ولا عادي جائز الواحد يتصرف في اي شيء الوالدك ما يجوز له يتصرف في اي حاجه <مذل وحكي> ايوه مثل ما مات <أحكي> هو فاذا تحتاج لاولادك دي ذلك يجوز له التصرف بالامور ما ذاك ان قصده ان يزيل وذلك مثل عندي امام عادل وقلبه امام ظالم بحتاج يبعد كل واحده إذا دل... حاول... يعني... هو ظالم في نصه، إذا هو باقي، قلنا مثل ما فعل أمير المؤمنين بعض الأولها بقائهم على حاله، هذه هي مجيء. معوية كم حاولوا فيه يبقى، لما تستمرل، لما يبايع بس، هو، عباس. لما عمان. تستمر الأمور على ما هي،, هي ما رضي ويه. قال عباس باس طرقه قال ما تستوي الدولة ورجعنا عزمه. آه، قلنا قال والله لا من أتركه. من الله أتركه. الله أتركه، قال ساعة واحدة. يعصي الله سبحانه وتعالى وأنا أحملوا ازده يعني بيتحمل فيتي يا كله هذه نصحها المغيرة عباس. عندي المغيرة ابن شعبه قال أنها ما كان نصح أمير المؤمنين لا تذك المرى من ممصفة نصحت. قال أرى يا أمير المؤمنين أنت تتركه حتى تستمر للأمور المغيرة ما هو العباس لأن العباس هو من الناصحين لكن ذا قالني ما قال نصح أمير المؤمنين لا تذك النصحة يعني فيها عنده دهنا نصيحة nasiha ahni qul lak ana sadiq la qulou bayas laqinna an naru minha wa anta bil jihad al ma'a fa idhan ghara wa la 'aliman wa ghara بلا نصب على الأصح علي قال لي من صلحة شيء؟ مثلا مثل حكم ولا ولاية مسكد والتي أكد هي المفروض أن الإمام جويت والله <تصفيق> وما به إمام قال في فعله بلا نصب ما يحتاج منصوب يعني ينصبوها الخمسة على قول يعني ما بشرده نصب من أحد بعضهم بيق على بيق على النصف من الخمسة مقامات الايمان غير محتسب محتسب الدمات لا بد بتقلو النصف من حيث ولا بد من من ينصب الا بشرطه يعني <تصفيق> يعني من ستة ماذا العام؟ خمسة حكموا الواحد. يعني زايعوا واحد. من من خمسة. اه. ماهم يشتوه ما بلاء. ما بلاء بلأ. اشتي. اقل عدد التوازل. <تصفيق> هي عند المعتزلات. عند المعتزلات الخمسة. الله ايوه نصبه خمسة. ايوه. من خيارة من خيارة على البلاد. اخوه. يكون خيار اهل البلاد يختاروهم وماذا انا قالوا من صوب العشرات وصلنا 11 بنزل السته 8 و5 مبلغ كدي زياده على الش هذا كدي اقل عدد ثلاثه اقل عدد على الش هذا اي على الش هذا السته هذا لكن هذه هنا 5 اربعه ايوه قالوا سته اقصد واحد ها لا اله لا يعني ما ولكن المفروض ما منهم بقي على ماشي ها <تصفيق> ايو قال ما شرط الناس طب شطانه كوت منصور اذا بده يصلح حساب نعم ها ما جاي هلا ما يعني فصل وللمتولي البيع والشراء لمصلحته لا جائز عنده هو عنده هو واحد جهده يعني الجهده يقوم بسيارة لكن عنده لا حد اللي واحد يحلي غيره وقال فاقي هو مش إنه ما هو واجب جهده يجوز له عشان ما يجبني عليه كنا جهده لي ما يجوز بس جهده يجوز <متحدث> ما بشي ولاي حتى يبدي لازم قبل لو قضي ولايه كذا اللي يخلي ذياك يخلي مال الوقت مثلا ومتار جهده يتولى عليه هو ويشتغل الامر بالمعروف ونهى عن المنكر انك تنها لا تخليهم يعني تنام لا يلعبوبه لا يسوي ولا يفعل كذا لكن ما هو موائل معنى موائل انه لازم انك تكون بالعملات ده صاحب ولايه اذا قد امرك صاحب الولايه قد واجب عليك هي الوجوب من جهته قال عبد الرحيم انه واجب ما بلاهو العالم، نين واجب، نين واجب. ما وجب عليهم مثل حدد شو هم على على واحد، هو قال هو ما يسجل عليه. إذا ما غير ما هناك، من إذا ما بلا واجب من غيرشتي إنه لو ما بحث. دو ما بحضبات ولا ماذا؟ تيما بحضبات؟ ها ها نجوه؟ هو واجب عليه اشتيها وانا الوجوب حين ما جو بحضبات قمبة ها نجوهات رجل حين به غيره موحضبات قمبة مائين ولا محضبات قمبين ها ايه ها الكل ماذا عندك حتى مع وجود الاصلح يجوز الواحد؟ هذا دا ما بشي اصلح منها بكتبات ها دا ما عشنا ما هو واجب عليك دو دا عندك بأسبر غيره كيف <تصفيق> ذا؟ كذا بس بغيره، أقل أقل صراحة كذا، أقل ص، أقل صراحة من كذا. إذا ما بقى أصلح يعني قدوة أعظم من يصلح للعمل، ما بيشرب له، بواحد أصلح منه وجايز له ولا هو واجب على، ده. لو كان هو واجب على ذاك انصح لديه بس لا انا مش صراحه لا انا ما وإنه من باب الأمر بالمعروف أنه على المنكردي باسبر مدافعته وكذا فهو لازم على كل وقت والمتولي قال البيع والشراء لمصلحة والبينة عليه زع فيها ما بيع مثلا مستغلات ولا بيع جزء من الوقف في يصلح بعضه وكذلك الشراء إذا لمصلحة المسجد. شو احتسبه على الوقت؟ الوقت هذا المكتسب. إلا الوقت. إذا مثلا الجير به تباع شلها السل. وقام بيع جزء منها ويصلح لها. ما جمعها غدا. آه ما بالشيء معنده. بيسو. هاي تباع جزء بيع الوقت بما هي لمصلحة. آه لا تباع تمرال. الكل على الكل. قال ها إذا هو مصلحة عليه إذا طالبه إذا حد نازعه عليه أنه يبين. على ها؟ حد غيره كير؟ لا ما هو الإيمان كل الله يطاله. إذا رأيت ب. بي... ترى طالبه عند الحاكم وطالبه كيف يبيع المال الوضع. فإذا بين انها المصلحة باغيري اي باغيري عليه الحاكم قال ولاه نظام المره قال الحاكم قال المتوليه البيع والشراء ما بيذا فإذا احد نازعهم بان ما بها مصلحة في البيع والله شبي دول يدول بين لا واحد ما ق ما أجاز ولا الحمام ولا حاجة لا لا اعتذر ما لا بيع عشرة تولي أمور المسجد كه أنت في دكان إذا ما بينصرح إيوه غير ذا الحين هبه أمور ذا الناس معتاد مثلا شغل الأوقاف يستغل الأوقاف ويقوم بالمسجد وهذا العمل ما رح يعترض عليه فيه دريت أما حين ذاك دوب يبيع حق الوقت هذا الأمر ما هو أي كل كل واحد انه ينازع كل منكر يا كل واحد في دواره ليس البركة على واحد أموال أم دا <تصفيق> يا ما بيع <تصفيق> إذا في ينازع. إذا <تصفيق> لا في مثلاً ينزعه إذا به مصلحة راعي وبه مصلحة. سامي. قول لا قول قول إنها لا قول قول عليه ده. مخالف لله هو بيدعي لأنه بيدعي إنه من المصلح والظاهر فيها ما هي مصلحة بيع الوقت وغير ومعاملة نفسه يعني إلا إنه عامل نسه بيع وشراء ولا وقت مثلا قبا يبيع من مخرج يشترى مثلا هو أنا مجتري نسه للبعس إيه إلا الوقت مثلا اشترى ما الوقت يفرر طرفين واحد أه هذا ما ما, أو ما ربع... كرح كرح. لا يشتري ما لنا فيه الحينها وليه ما ما هو لا تيار هي نسبة اللي هو هو لا. لا. لا ما قال يقبل قولة فيها ما عليه بينا ولا شيء ومعاملتنا السي بلا عقد لا احتاج ادعصي الامام ويهبوهم تاع افرا وكيل لا اجتماع لا هذي بعدري ها ها نشربتها يدري ولا عليها بينها ولا على الشمال <تصفيق> هذا <تصفيق> ما هذا يقبل قرصيده اذا بينو على انا انا الفرجاء فيها اذا وصوا على تضيه من نفسك مثلها كان ادو عمين عليها ما عاد مصدق ما بيديها فألا <تصفح> ما يحتاج ما احتاج حتى عقد ماذا عقد من الإمام ما يحتاج إلى الإمام ولا الإمام يبيع منه ولا الحاكم لا لأنه لا يسترجعه إليه فإذا ما هو بحاجة له بيجو بيع صحيح بيع صحيح لا إذا بع قاطع ما ليه أي واقر الملك. بي بي مم. مم. ملك ملكة هو لا هي غير البيع ما يقوله. هو ما بسخة بدون ما هو بيع ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ليه مثل المعاطاة أدهاء أقوى منها المعاطاة هذا اللي بدي يفسر ها المعاطاة بيجي كل أي واحد يفسر هذا اللي بفسخ الوقت <تصفيق> الحين جيولي جديد للوقت ما بالشيء إذا في حال ولا يدخله ما هي ما تقول لا جمال الشيء خلاص ما عاد بالشيء ما عاد الوالي ذاك يتصرف ما يتصرف فيها للوقت leh? když min jde, hádá, zpáh, a to sama. Ale když je to sama, tak je to sama. je to sama, tak tak je إذا كان من المصارف مثلا يوقف وقف الفقراء، وهو من الفقراء يصرف في النصر أو في واحد أو أكثر كذلك لأن يصرف في واحد من المستحقين ولا لا أكثر من واحد ودفع الأرض ونحوها إلى المستحقين بالاستغلال مثلا ايجار الفقراء هذه الارض للفقراء مثلا الموجوده بيأجرها من واحد سابع الا عن حق بالله اذا عن حق واجب لا ما ضرب الاول استغلها بالاجره لا بدي استغلها بلا لا وهي تدخل الارضي ويرحيها المستحق استغلها إلا استغلال. لا الاستغلال الا قال المستحق للاستغلال مش اللي يقرا انستغرام مش اللي والله والله وعند الفرد ما يعني استيفاء هو, هو عن الواجب ما هو سابر يقول ها شلها عن الواجب صحيح؟ اه اكيد ولا لا يدفع صرف كيري شلها لا. قال لا بس بدي صلاه يشتغلها ويأخذها قال بس بالأجرة ولا لا عندك إلا عن حق فيؤجرها منه ثم يقبض الأجرة ويرد بنيته هذا معنى هذا معنى عن حق عنواجي يسويه كذا ما بلافظ أنه لا يحتاج يرد الإجراء واناك الإجراء يشيرها نعم ما يحتاج يردها صلاة كذا الأرض ذهل الفقراء كذا يا قال قالها شلها ويشتغلها وكما قال شيء يشلها وقد انتناه مصر لكن معنواجي ما سمع يردها له وارقا يصرفها ما سابل أصرب مدنان سكابل لا سابل يوكد ديل أو يقرأ صاحب لا صاحب الخير ولا يفر سامحه بعد بالواجب الا يحامه واذا وكله الراشه بالتوكيل يتنا إنه عن يقبض عنه هيك بضل عسبق الله ورجع صرف فيه نفسه وايش كنا بلا هيك ضروري يرجع الواحد الراشه لازم يجي يوصل لانه الشال كده المدا بو يعني احنا جماعه خليه نتحدث ليس مختار بهذا ان لا يوجد في ذلك انه ليس المتول يعني يبرئ من الغله على الوجه كما انه ليس الإمام ان يبرئ من عليها الحد من زكاه أو نحوها الله هذا اشترط في ابراء ذمة من عليه الحق أن يقبض منه ذلك قال قال الامام يقف ويبرئ من بيت المال عاد انا قلت انا المذهب ما ولا الامام الا اه عميزة اليمان. عميزة اليمان. ويبرق من بيت المال اسامه لكن من المذهب انه لا ما كان عن حق اذا كان عن من بيت المال سامفنداش اه من بيت المال ولا من بيت المال عن بيت المال لا لكن زكا وجه. إذا قيل زم حقوق البيت المال. إذا زكا هو يسلم إلى الإمام واحد عنده زكا. لا يسلم البيت المال. ايه. قال ها ز... مسموح في الزكا. لا على صعب الجديد. قال المذهب إنه ما إلا هنيزري إلا بعد ما يج. استعج بضور قاعد إذا. لو المصلحة أعظم ما يدافع دوا.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 الزكاة. لا لا ماذا لان فائدة من الاسلام من ابرار. ماذا لان ده دل الفقير بايش غل المسلمين يسبر بهم جاء. وعندها لك زكاة. اذا سامحت انته من الزكاة. من جاء فائدة على الاسلام. ما هو سابر لان الاشياء اللي لنص دياك فيها. ما بينظروا الى المصلحة. فإذا لابد من سلم الزكاة أو إذا أريد أن أدبع أهلك أهل محلوبة أهل أكلودي منهم وصف الزكاة؟ من ما هو إيدون؟ يبروه شو يجب أن يجب أن نصوص تيّع يجب أن يكبضوا ذاكي إنه لو بدو مثلا نص, نص أهل المذهب ما عدهم جوزين له مصلحة بناء على نقدو عندهم الوجوب ما عدهم قال ان اذا قبه مصلحه اعظم انه حانس قبضياله اما من جوز فيها اما هو مجتهد وما قد ايها وتأجيره دون ثلاث سنين اذا قبض ما اولا المساعد هل اذا قبضي بعدم دل عندك بيوقفوا على بيت مال المسلمين زكا اهو أه المدار الله لا ولا هم مكلّب لا هو الغراء لا هم مكلّب لا هم مكلّب هنا لباج بالعجال كان مظلية ها هو بيجأ أهلا بيج بيجبوا في بيت هم؟ لا هم في بيت لا على الصبي على الصبي على في له فلوس ولا شيء آخر ولا زكاة زكاة لا هي, ما هي لا, لا, لا ما أه. أه. أه. أه. وتأج هي في أهل هذا بيوجبو في على الصبي على ليه على الصبي آه الله ما هذا الكلام الله أعلم الله أعلم الله الله أعلم الله أعلم الله أعلم الله أعلم الله أعلم الله الله أعلم الله أعلم الله أعلم الله أعلم الله أعلم الله أعلم الله أعلم لا أعلم دي دي بلد. دي بلد. دي بلد. دي بلد. يعني يضيع اكن ظهرنا ولما بيقدروا يشوفوا تحديد لاقي حد يعني إذا ما, إذا ما قال قال, إيه؟ قال, إيه؟ قال لأن الزايد يعدي قال اشتباهه بالملك وتبطل ولايته ينفع على ذلك إلا إذا كان الوقف مشهورا أو لمصلحة سادك يعني ولا زال هذا قال باقدين مذبوح لا ما أو ما أو تجديد العقد لا لا يرتابس بالأملا إذا ما هو مش منو تابس بالأملا ما ما شيء تابس على الناس يقولون اه ضيع عدل ما دلاندو قدوه. دهنا الحين بيضيع اوغاب كثير جوف. كيف هو اوراق على بتضيع بيضيح بيضيح دلاء بي حول الاوراق والقل. ها. بجول مسعو العلوان. اه. ابوه والله كيف. بعضا بيسدوهم وصاحب الوقف. اه. جاي ضيح وال. ما اذا بخيانه؟ ايه. عدده عنده كذير. لكن لا. لا يقع الخيان. والعملو بيتظن بيملك بس مصرفه. لا معه دراكي في المصرف حقة، يعمل بالضر، ما بشرطه العلم، ولا يبيع بثمن المثل مع وقوع الطلب بالزيادة. اللون بلى بسيطة. الله. يعني ده مسلي. واحد يقدر يحرقها خلص ما بلا نبلاية كده خيار. أوه. الحين بساجي سوق بأمرين. بالله <تصفيق> عما لا أدرك دو بعدها كايو اثنين واحد صديق لي ها؟ واحد عادي ذاك دفع أكثر دي ما هو صديق ولا أبيع من لي باكه مصعب يتي يا عمد قليب صلو الله قليب و الله كذا لما اثنين داو يقدو خلاب المعقول اثنين اتبعوا لي سوا ولا أبهم رجح وأبيع من القليل لا ناوي لا يبغى مريح ماشي. ولا يتبرعوا بالبدرية حيث الغلته عن حق. لا إذا عن حق يعني عن واجب. عن واجب إذا جاء وغلت الجربة ذا واجب. مثلاً واحد وقف ال جعل غلطاء عما عليه من واجب من زكا فإذا لا يصح التبرع من السلاح من السلاح قال ما بيصح فيها ما بيصح فيها التبرع لا صح حتى نقول نقدول الواجب ما بدول الواجب لأن ما أصابر يجي عن الواجب هل كان الغلة؟ هذي آمن؟ واش ملن؟ هين الغلة؟ هل يقولون ليو الغلة عن واجب؟ ايه واش يبيه إيدينا واش هذا يبيع؟ يبيع من هذا يعني أوقف على رواجينا هل يقرضه؟ لا يقرضه؟ لا لا لكن هل الغلة هكذا؟ الغلة هكذا؟ هل يخلص منها القرضة؟ يا أيه مثلاً أجرت ال ااا المبلغ ايه هو بيسفر جناه ما بيسفر خلاص يعني مثلاً في لو أجرت الأرض بنص ها النص زكاة الصيغة لا لكن سيئة نعم نفس الطريق على السهم ها على عن الحد اخرج من هو ايه ما هو متعين الحد متعين كله كان يقول لا والله منير زماه يسبر منها إيجار، والله قدام تعالي. هو قال الله يتبرع بالبلد. هو قال عن واجب. قال الله يتبرع بها يزرع هذا الأرض الذي أصلها الناتج منها هو واجب عن واجب. لا بيجي واحد يوقف ارض يعلى غلتها عما يعلم الله على من زكاه ولا عما عم اه يعني ترى هي الحاله ما سب لا ما زاب يتبرع على الواجب ما حاصل ما جاي للواجب اي اللي بيو بده واحد ما انسى منه للواجب يجور من صاحب للمتبرع ولا يضمنوا ما جبضاء انفرة ولا يضمنوا إلا ما جبضاء انفرة لا يضمن شيء من اجته من غلاك الوقت ما كانت إلا ذي كده كده وصل يعلم هذا قال انفرة جرد ما اذا مثلا جاله سير ولا جاله شيء والله غالب ولا جاله دود اكله حب ولا ما يبي أو كان اجير مشتركا إذا هو اجير مشترك في في الزمن ماذا لنا سيابوا الاجر على الحفظ ماذا تقصد معنى هذا لأنه الايه من المشترك للحينه آه... صاحب الوقف داه هو عامل لذل وقفول ذاك الوقف وعامل ناس وعامل فوق مثل أجير، إيه، هو مثل أجير المشترك. والله غالب لو ما لو ما قال إقرأ عليه. بلى، ولا ده استثناء. إذا كان أجير مشترك، يضمن ضمان الأجير. المشترك سوا. إذا كان أجير حاسم يضمن ضمانه. إذا أجير مشترك. يضمن كل أعمال غال غالب لو ما ولا طلب لا من ضمان المشترك واذا كان خلاص واذا كان خاصا بضمان راجل خاص له اجير خاص وتصل افوقه قله في اصلاحه ده اذا انا مشترك منه هذا اللي يروح هو hodlá <tapour70> jít I mean. a bývá bývá bývá bývá bývá bývá bývá